ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُنَا أَهْلُهُ مَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكرة عليهم وَمَنُّوا وَمَنِّنَا وَجَعَلناكم أكثرَ نفيرا إِن أحسنتُم أحسنتُم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعدُ الآخرة يسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلونه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 وما كان أعطاؤ ربك محظورة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضه وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله لهم آخر فتَبْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً وَقَدَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِياهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا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 إنه كان منصوراً ولا تقرب ما لم يتيم إلا بلته أحسن حتى يبلغ شدة وأوف بالعهد إن العهد كان مسولاً 124. وأوفوا الكيل إِذَا إذا وَزِنُوا وزنوا الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ وأحسن وَلَا تَقْفُ ولا تقف ما ليس عِلْمٌ به علم إن وَالْفُؤَادَ والبصر والفؤاد كَانَ عَنْهُ كان عنه مسؤولا فِي ولا تمشي إِنَّكَ الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها 128. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر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 لا يستطيعون سبيلا وقالوا أَيْذَا كُنَّ عِظامَ وَرُفَةً أَيْنَ لَمَّا بَعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونوا حِجَارَةً أَوْ حَديدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي شُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً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 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت فينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لين أخرتني لا يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 126- أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم يُعِيدَكُمْ فِيهِ فيه تارة أخرى فيرسل عَلَيْكُمْ عليكم مِنَ من البيح بِمَا بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضلوا سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ذقناك الضعف الحياة والضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعْلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَابَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُرًا قُلْ لَوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَا مْسَكْتُمْ خَشَّةَ الْإِنفَا ولقد آتينا موسى تسعيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورة قال لَنْقَدَ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِبٌ وَإِنِّي لَا ظَنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا